والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبره وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين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 ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالآخرة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي السجن أأربام متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم, سميتموها أنتم وآبا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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 وسبع سنبلات حضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوة اللاتي ما بال نسوة قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن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 ني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخا وما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوا لي به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَ قَالُوا يَا أَبَانَ مُرِعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرُسِلْ مَعَنَا أَخَانَ نَكْتَلٍ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ هَلْ أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظَةِ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 قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ وَتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُرُ بَثِّ وَحُزْنِ إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا بني يذهبوا فتحسسوا بيوسف واخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون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 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم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 وَلَمَّا فَصَلَتْ عَيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يبكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين وما أَرْسَلْنَا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أَهْلِ القرى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 ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون